أيضا من الشروح المعاصرة لكتاب دليل الطالب طبعا ما فات أهل العلم من منذ أنف مرعي الكرمي كتابه في سلم من في الدليل الطالب في فقه الحنابلة والعلماء يتناوبون على شرحه وتحشيته طبعا هذا الكتاب لشيخنا العالم الأصولي رحمة الله عليه شيخ عبد الكريم بن علي النملة طبعا هو شرح هو جاء لكتاب دليل الطالب وحاول قال يستجل لأدلته ويبسط المسألة ويصورها ثم يذكر ما فيها من خلاف ويذكر أقوى دليل يراه لكن أعظم ما يميز كتبه ولهذا أقام شروحه على كتب الحنابلة سواء في هذا الكتاب أو الكتاب فتح الجليل سيأتي العرض بعد قليل أو كتابه الآخر الذي شرح فيها الرضي المربع وثمات يسير الثق أهم ما يعتني به الشيخ رحمة الله عليه كان ذكر ما بناه الفقهاء من هذه المسائل على القواعد الأصولية ويذكر بجوار القواعد الفقهية ويذكر ما فيه كان أغاية عنايتي هو هذا هو قال أني رأيت أنه ما يعتنى بذكر القواعد الأصولية تبنت عليه المسائل الشرعية الفقهية طبعا سما صاحبه رحمة الله عليه إرشاد الصاحب إلى بيان مسائل دليل الطالب ثم وضع مثل العبارة التفسيرية والتوضيحية توضيح لمسائله الفقهية وفروعها ونوازلها والاستدلال عليها بالكتاب والسنة والقواعد الأصولية الاخرى وبيان مقاصدها طبعا هذه الكلاشة تزيدها في كل الكتب هي بيان لاختصار لعملي في الكتاب هو اختصار له. الكتاب من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض وفقهم الله وكل كتب الشيخة رجلها مكتبة الرشد والكتاب طبع في مجلدين